على أله وصحابتهم الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من الصائمين القائمين المقبولين عند رب العالمين الحمد لله القائل في كتابه المبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعصر ان الانسان لفي خبز الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن التواصي بالحق مدارسه علوم الدين والمذاكره والتذكير وذلك لقول الله عز وجل يذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين وطلب العلم نوه الله به ورفع اهله حين قال في سوره المجادله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم والله فيما تعملون خبير وبشر الرسول الكريم عليه افضل الصلاه واتهم التسليم الساعين للتفقه في امور دينهم فقال عليه افضل الصلاه والتسليم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين ليس مجرد التعلم او جمع معلومات او ثقافه في الدين فهو معنى عمق ودقق ولذلك قال الامام الحسن البصري حين قال له احد طلبته علمه في مجلس العلم يا سيدي ان الفقهاء يخالفونك الراي قرر تقريرا في حكم الاحكام فقال له احد الجالسين فيه في درسه في مجلس علمه ان الفقهاء يخالفونك القول والراي فرد عليه بقوله تبا لك هل رايت فقيها يمشي على وجه الارض كانما الفقه معنى عميق في كل شيء فقهه يعني درجه متقدمه في العلم w فيه momencie, وليس مجرد معلومات wiedzy, to <coughs> والناس في طلب العلم to byśmy ونقل وأهل عقل وفكر فروات العلم والذين يهتمون ب بالجانب النقلي فيه المنقول اهم مثل اصحاب الحديث الذين يروون عن رسول عليه وسلم احاديث والقراء لكتاب الله المختلفه القراءات والروايات الفكر والعقل هم الذين يستنبطون منها الأحكام يعرفون جلالاتها ومراد الله عز وجل من عباده فيما قال في كتابه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولكن العلماء الربانيين بعد أن شاركوا أهل النقل والأثر والعقل والفكر تميزوا طلبا لمعنى الفقه في الدين وفقاموا وجمعوا بين الرواية والدراية والرعاية يعني هناك أهوات للعلم يعني طريق يكتفي بالرواية واخر يعكف على فهم ما روح وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت من وحي يتلى <تسلم> فيستنبط منه الاحكام وهؤلاء قد ينشغلون عن رعايه ما ارووه اولئك الرواه وما دروه هؤلاء المستنبطون الاحكام والدلالات لكن العلماء من الربانين بعد أن بذلوا المجهود في, في في تحصيل العلوم روايته ودرايتها عكفوا على رعايتي ما وما دروا وذلك بالإخلاص لله رب العالمين بغية الوصول إلى رضاه وبغية الوصول إلى مقام التقوى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء الفقهاء الفقهاء لأمر الله فلذلك يروى عن الإمام الشبلي أو وكى الشبلي وهو تلميذ الإمام البنيد قال كتبت الفقه والحديث ثلاثين عاماً. كتب الفقه والحديث ثلاثين عاماً، يعني لما بيجاني بالدوائر جمع الدوائر وحفرها، والعبور على محاوَت من أحكام ومسائل، والذي قال حتى إذا ما أسر الصبوه، وهذا دلالة إشارة. وقالت لها ان اشار إليها الشيخ حفيان عندما قال في التي سيدنا إليها، سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا يسكب والقلب سيدنا للوصال ويرغب قال سيدنا وصل أو مضت سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا قال كتب الفقه والحديث ثلاثين عاما روايه ودرايه ورعايه حتى اذا ما اسفل السفر قال رجعت إلى كل من كتبت عنه الفقه والحديث ثلاثين عاما ليكلمني عن فقه الله كلمني احد <تصفيق> فقال رجعت الى كل من كتبت عنه الفقه والحديث ثلاثين عاما ما تكلم بسمع بسمع ساي بسمع فقال طبعاً ثلاثين سنة هو يطلب العلم رواية ودراية ورعاية يعمل بمعلمه وذلك في إخلاص وتفاني قال حتى إذا أسفر السموء أو الفجر ورجعت إلى كل من كتبت عنه الفقه والحديث من رواته والدارين بها أهل الدراية والرواية ليكلموني عن فقه الله ما هو وصل الله مضت ليلا وما ظني ببقر لا منكم كله قال فما كلمني أحد ما عرفوا دائر شنو قالوا نحن حاجه العرفين ندناه لها فقه الله البذكول أسفر فجره ولم يكتمل الإسفار وترأى بعد الإسفار وال... والفجر الشمس والشرق ده نحن ما منعه. قال فاويت الى محراب الضراعه والابتهال الى الله اذكر الله قال ليتم نوبي ويقوى شهوسي وحضوري وبكيت والهمني الله ان قلت ابيات ابيات من الشعر قال أظلت علينا منك هو الله أظلت علينا منك غمامة لنا برقا وأضارشة شبه فلا غيمها يجلو ويأس طامع ولا غيثها يهمي يعني حببك في حق تحشحت يقول الله في أظلت علينا منك يوما غمامة أضاءت لنا برقا وأبطى رشاشها فلا غيمها يجلو أقول خلاص ما في سحاب ما في مطر ولا طامع في نزول الغيس ولا غيسها يهمي فيروي عطاشها وكما قال الشيخ قال الله بصالح صالح رضي الله عنه قال اللهم إن إنك ألهمتني الدعاء فبعيد أن تحريمني الإجابة فلما ألهمه الله هذه الكلمات النيرات والتي خرجت من قلب مخلص قال يعني تعالوا بهنا تعالوا بهنا تعالوا بهنا كلنا قال في صبيحة اليوم التالي قالوا انا بشوارع بغداد فإذا بأب القاسم الجنيد شيخه قال له أقبل ألس القائل أظلت علينا منك يوما غمامة أضعت لنا برقا وأبطال شاشها فلا, فلا غيمها يجلو فييأس طامع ولا غيثها يهمي فيروي عطاشه قال بل قال اقبل الي فقد ورد اسمك في كشفنا وصار الى ما صار إلي ف فالفقه في الدين ما هو مجرد حفظ متون وزي ما قالوا العلماء ساداتنا من حفظ المتون حاز الفنون لا لا ما حاز الفنون في فن ثاني، عنده ديرب تاني، ورجال آخرين، وعشان كده الإمام الزمخشري يعني على ما له من من مكانة وقام علمية سامية، وكان يحاضر باللغة العربية واللغة الفارسية، ويتوب بين يديه الآلاف من مخالفيه في الرأي في مختلف المسائل التي يختلف فيها العلماء كان قوي الحجه والعارضة وفصيح البيان وألف مألف ما يعني يكفيك من مؤلفاته في, في تفسير كتاب الله مفاتيح الغيب مفاتيح في كتاب الله دي مفاتيح الغيب يعني يعني بعجائب من هذا الغيب وما هو على الغيب بضنين وهو كتاب الله هذا عندما أدركته المنية وصار على فراش الموت وهو لم يطلب العلم الذي طلبه أبو بكر الشبلي ليناله اكتفى بالرواية والدراية وقد تشغله الدراية والرعاية الرواية والدراية عن أن يعكف على الرعاية بالمستوى الكافي فلذلك لم ينال ما ناله أو وكر الشبن وأحس بالفقد لكن بعد فوات الاوان وقال وهو, وهو على فراش الموت نهاية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحية من جسومنا وحاصل دنيانا أذى الوال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا روايات ودلالات ودلالات أحكام يعني جمع يعني ثمرات أهل الفكر أهل النقل والأثر وأهل العقل والفكر ما إحنا قلنا يعني طلاب العلم وخدامه اما اهل نقل واثر واما اهل عقل وفكر ديلك اهتموا بالاحاديث وجمعوها واسانيدا ورجالا وصححوها وبكتاب الله ورواياته وقراءاته وجابوا لنا نصوص من كتاب الله ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ما تعمل فيه العقول عملها لتصنبط الأحكام والدلالات ومراد الله من عباده فيما أنزل من وحيه وشغلهم هذا عن رعاية ما جاء في الوحي كتابا كان أو سنة وحسب أن الأمر بهذا يصلهم إلى مطلوبهم لكن في الآخر يكتشف على أنه في جانب أغفل عنه وكان أحب إليه لو اشتغل به و والناس العرفوا ما كثروا المشغولية بجمع الروايات والغوص في عماقها باستنباط بس واستنتاج أحكام ومسائل قد تصح أو لا تصح ظنية نظن إلى ظن وما نحن بمستيقينين الآية دي قرأة الإمام مالك وهو من هو فالمسألة كلها ظنون ما ما فيش يقين اليقين أهل التانين اللي هم أهل طريق القلب لمعرفة الرب <تصفيق> كده الأستاذ شاهد المحبود قال علم علوم الفكر تحت لوائه فتكاد وهي تجله كالمصح في يأتي من الحضرات في غسق الدجى للقائمين بخشة وتقشف فمعروف الكرخي كان ممن أدرك وانتبه إلى أن الأمر لا يحتاج إلى كبير انشغال بس عليه أن يحصل ويجتهد في مواد الاجتهاد ثم يعرف المراد من شريعة الله ثم بعد ذلك ينصرف للرعاية والعمل فلذلك صار مع قلة بضاعته من الروايات وعلم الأفكار والعقول صار يعني عالم من الأعلام حتى يزوره الإمام أحمد بن محمبل ويحي بن معين وهم في العلم والرواية يعني أجلاء أكثر منه بكثير لكن يعرف قدره يعرفون قدره يعرفون ويعرفون أنه نال في هذا الشأن ما لم يستطعهم أن ينالوه ولكن كلهم ميسروا لما خلق له وهم ما سهلين طبعا رضي الله عنهم أجمعين حتى أن الإمام أحمد بن ذكر في مجلسه معروف مع الكرخي وأحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل طبعاً من المسطحين زي أنا كذي واللي شايفين العلم هو أن يحوز الفنون وبالتالي يعني أن يحفظ المتون وبالتالي يكون هذا الفنون وعلامه وباللغة نحن بروف ودكتور وما تعرف مين وحاجات زي دي دي. فلما نذكر معروف الكرخي بمقياسه هو مقياس الإجازات والشهادات وحفظ الروايات والمتون قصير العلم. عشان كده علق قال معروف الق قصير العلم. فانتبه إليه الإمام ح ابنه أحمد بن حمبل وقال له ما وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف الكرخي تمزكينوا ليش؟ العلم ده دارين منه شنو؟ دارين منه أن, أن أن نصل به إلى ما وصل إليه معروف الكرخي. نحن لم نصل إلى مصر العلم تقول قصير العلم وقسوا كده مسكين فالفخر الراضي على ما أتاه الله من مكان علمية سامقه ومرتبه عالية إلا أنه أدرك أنه كان عليه أن يشتغل في جانب الرعاية أكثر مما اشتغل في جانب الرواية والدراية فقال كلماته هذه الكلمات نهاية إقدام العقول عقال وأكثر السعي العالمين الضلال وأرواحنا الأرواح هذه هي أدوة الإدراك الحقيقية لأنها من عالم الأمر قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا لكن ناس عالم الأمر بيجيبوا في فوق العقول ويبغل علم علم الفكر تحت اليه فقال وارواحنا في وحية من جسومنا وحاصل دنيانا اذى وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلة وقالوا قال وكم من جبال أدعلت شرفاتها رجال يعني شرفات الجبال قممها قال رجال يعني على علو الجبال قال فزالوا جميعا آه آه وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا جميعا والجبال جبال الجبال الحجاره الصمده جبال قاعده في محل ودلك علم لكلهم وجود فقال وكم من من رجال ودوله فبادوا جميعا مسرعين وزالوا طبعا ده في جانبه الحكام والساسه والملوك الشاهد مساله تلفيقها في الدين يعني بيجايز ما ينتبه لها كثير من الناس و فعشان كده يعني معرفه معنى الفقه في الدين وفقه المساله يقول لك يقول لك فقه المساله فقه المساله معناها اخر ما توصل اليه الناس في يعني في المعرفه فيها يعني معناها محصوا محصوا ودققوا قتلوا الأمر بحثا حتى وصلوا إلى النتيجة النهائية هذا الفقه ولأنه درب طويل عن طريق الروايات والدرايات اختصره رجال عن طريق القلوب يعني ساروا إلى الله إلى الرب بالقلب ونشطوا ملكات الروح فيهم وملكه الروح إذا نشطت في العبد احلها قدرات في الإدراك الضعاف ما لدى العقل الإنساني مهما قوي واستحصد والعقل الإنساني يعني حتى ما فتح الله به من العلوم الماديه للعقل الإنساني يعني مزهل شديد ومعروف أن العقل السقف محدود فما بالك بالروح لها من عالم الأمر اللي هو فوق عالم الملكوت وهي من عالم الجبروت واللي هو العالم المختص بالإله الحق من حيث اسمائه وصفاته و يعني و و يبقى معناه ملكه الروح اللي هي موجودة في كل إنسان لكن وجودها وجود خامل غير منشط بالوات الناس الكمبيوتر وبالتالي ما بتعمل عمله في في إدراك حقائق وجودية لو, لو أدركها الإنسان لكان يكون يعني خلقا آخر وعشان كده الذين أدركوا بواسطة ملكات الروح من حقائق الوجود ما لم يدركه غيرهم أصبح يطلق عليهم كلمة عارف بالله وقدس الله سره باعتباره هذا السر والعقل لا يستطيع لا إدراكه وعشان كده حس في تعريف التصوف في نظرات سيد الشعب الحفيان يتحدث عن أن التصوف ولتعريف وضعه الشيخ لأن التصوف تعريفاته بالالاف بحسب أعلامه وعلمائه الربانين عبر القرون كل بحسب ما وصل إليه من معرفة، عرف التصوف تعريف معين فجاء الشيخ الحفيظان في في نهايه في نهايه طبعا هو يعني رضي الله عنه توفى 1973 باعتباره معاصر يعني فهو اطلع على التعريف لأولئك الذين سبقوه في التصوف فجمع من كل تعريف ها ويعني أحسن وجه فيه وفي الاخر وضع تعرف للتصوف جامع مانع وافي شافي فقال رضي الله عنه هو منهج سلوكي تربوي على من على منهج الحق بصبق تتم به مكارم الأخلاق وينقدح في قلوب سالكيه قال من انوار العلوم ما قال من العلوم خلي بالك لأن العلوم <تصفيق> علوم الرسوم اللي هي في مرحلة الروايات والدرايات العقلية هي ما فيها أنوار <تصفيق> إلا كان نور العقل اللي هو موجود لدى المؤمن والكافر فذا ما بيسمى نور النور الثاني اللي هو <تصفيق> نور مؤيد بنسبة للعقل المؤيد الذي يعمل <تصفيق> خارج ظرف الزمان والمكان أسأل عقل الإنساني يستطيع أن يعمل خارج الزمان والمكان ما يستطيع يطيب شبك طوالي لكن إذا أُيِّد بتأييد بروح من الله يستطيع أن يعمل فهذا يسمى عقل مؤيد وفهمه هو من نور يلقيه الله عز وجل على قلب من شاء من عباده فيكون النص القرآني أو النبوي يأتي فيه بفهم من ما منتبه إليه أصحاب العقول من قبلي. <تصفيق> عشان كده قال وينقدح في قلوب سالكيه وعبر بالقلوب عشان يوري على أنه <تصفيق> المسألة ما مسألة في عقل البشري اللي هو موجود في رأس أي واحد مؤمن كان أو كافر إنما هو <تصفيق> ده دي ملكات روحية عشان كده عبر بالقلب وزي ما قلت لكم طريق القلب إلى الرب يعني فيه معارف والشيخ لا تسمىها يعني نتم التعريف قال وينقدح في قلبي سالكه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومعارف التجل الإلهي ما يجعل للسالك فرقانا في حياته يميز به بين المتشابهات والملتبسات فلذلك بملكات الروح وادوات إدراك القلبية اللي هي فوق العقل يستطيع الإنسان أن يفهم مع اللي هي قال شنو؟ بحقيقه الوجود ومظاهر التجلي الالهي مظاهر التجلي هي اشاره الى قوله عز وجل هناك في قصه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه انه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يعني حاضر فعشان فصارت قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين ومش عيون بس وألسنة بأسرار تناجي تغيب على الكرام الكاتبين وأجنحة تطير بغير ليش إلى ملكوت رب العالمين وطبعا أستاذ أشار لها في هنا في شرب الكاس قال من يطلب من المولى بقلب مخلص يجد الذي ها من قربه قد رام ويرى بعين القلب منه تفضلا عرشا ولوحا عاليا اقلاما لكن بشرط الصدق في نهضاته مع ذل نفس وانكسار داما لا يرتضي ابدا بشيء قد بدا من نفسه إلا سلوكا دواما متزودا بالحب في حركاته سكناته متعبدا صوام لم يخش من صعب الطريق ولم يكن تشغله وسوسه لذا ما قام وورى المفتاح اللي هو الذكر قال ذكر الالهي ارتقاء بغيره لسما فيوضات تفوق غماما ذكر الالهي هو الطريق لكل من قد كان فيه مشمرا خداما فيبقى حقائق الوجود قال ينقدح في قلوب سالكه من أنوار العلوم زي ما قلت لكم أن العلوم دي يعني مش هي الرسوم ولا الفهوم العقلية الضيقة دي اللي يشترك فيها المؤمن والكافر والثقي والشقي لا لا دي خاصة اللي هي تقوى الله ويعلمكم الله تماركة تقوى دي. دي, دي دي حاجة خاصة فهذي لا بد ينشط لها في الإنسان ملكات هي موجودة في كل إنسان لكن للأسف خاملة ما منشطها ما حتشتغل وطعام منشطات معروفة منشطات طبعا منشطات بعد الايمان بالله بعد الإيمان بالله ورسوله انشد الله لا اله الا الله محمد رسول الله زي ما قال المشايخ خمس منشطات قال الليل المقام والنهار المصام والذكر المدام ها حسن الخلق مع الانام والاستغلال بما هو اولى على الدوام ما تضيع دقيقه في فراغ ما تضيع ما, ما ضيع دقيقه في فرعه لازم تملاها في المليان يعني يعني معناها كده ان المسلسلات راحوا فيها <تصفيق> لانه دي اوقات طويله بتروح وكان الاولى اح ان يذكر فيها الله ويفعل فيها عملا ينفع الانسان في دنياه وفي أخرى الله منه ما هو الاولى يعني دي خمس دها اها دي طبعا يعني ودي الناس اللي افلحوا أح في الالتزام بها النهار المصام وطبعا حسينهم ماشيين على الصيام الليل المقام والنهار المصام والذكر المدام وحسن الفلق مع الانام والاستغلال بما هو على الدوام الخمسه بعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله طبعا الايمان هو الاساس وهذه الكلمه الشريفه كلمه التقوى دليل النجي فيهن بقدر شنو ينشط ملكاته ويرى ما لا يرى للناظرين لما ماذا قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين وألسنة يعني شوف معناها حسى هذه الملكات الخاملة دي فيها عيون وفيها ألسنة وفيها أجنحة وقال فيها أفئدة وأفئدة تهيم بعشق وجد إلى جبروت بحق حق يقينا فإن تريد أن تباكر ذي المعاني فبذل الروح منك يقل فينا هي ما سهل لكن طبعا كل شيء بثمن الناس حسا بيبزلوا من الجهد في أمر الدنيا <تصفيق> اللي هم أصوا أصلهم فيتنها أو يفايتاهم يعني لو بزلوا خمسين في المئة منه في الخمسة ديل بنشطوا ملكاتهم وبيصلوا درجات <تصفيق> ولكن العقلاء في الدنيا قالوا العقلاء في الدنيا سلاسة العقلاء في الدنيا سلاسة ديحي بن معاذ الرازي قال من ترك الدنيا قبل ان تتركه جعاقب ومن هيئ قبره قبل ان يدخله ومن ارضى ربه قبل ان يلقاه والبريء مجانين نحن <تصفيق> مجانين شريفه مع الحق لا ولا مع المجانين ويا جماعه كنت حقيقة داير اتكلم لكن ان شاء الله يعني لنا لقاء داير اتكلم في موضوع لكن لقيت الوقت راح فقلت لسان ديفس في الى, الى ان نلتقي وسبحانك اللهم وعبدك يا خدينا الفال علم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوصول وعلم الاصول نعم أيوة. العلم اللي تكلمت عنه انت في النقل ده, ده علم النقل الوصول. الوصول والوصول علم الوصول <تصفيق> فعلاً ففي علم الوصول صحيح ناس قاعد بهم علم الوصول عن علم الوصول اي صحيح انتصل الى م. انتصل الى وهو معرفة ومعرفه ربك كل كل علم عنده شيوخ طبعا ما بيقول لك انا لا, لا. <تأكد> ما ما هذه المهمة لأنه أي عظم <تصفيق> <تأكد> يطلب من من من <تأكد> من وبالزعمه بالذات بالذات الأخير علم الوصول, علم الوصول ده علم الوصول ده كمان بالنص لأنه إذا كان الوصول إلى معرفة الله هو الوصول الوصول وين الوصول إلى معرفة الله يعني ليس لله مكان يتصل بقدر معرفتك لكن الوصول هنا الوصول إلى معرفة الله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 ما مو تيقن يعني يعد له عشان يكونوا من العقلاء ديلا عشان كده رد عليهم قال ألا إنه في مريه في شك من لقائر ألا إنه بكل شيء محيط بالإحاطة فالوصول إلى الله هو الوصول إلى العلم به وبإحاطته بحيث يفنى من لم يكن يفنى من لم يكن مين أول لته هل أتعال حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا؟ تفن عن نفسك وعن حسك لتتأهل لحضرة القدس. ماصو حكم القدس أن لا يدخل حضرته أصحاب النفوس. تفن عن نفسك وحسك بحيث لا يؤثران فيك. لا نفسك الأمارة تؤثر فيك وتقودك زي ما زي هي دائرة. ولا حسك من لم يتبعون يسلمون الحق يؤثر تأثر فيهم إنت. تملك نفسك سيد نفسك. سيد نفسك قال أمينا السادك ولقال الوردي قال الله يرأوا تكون سيد نفسك ومؤثر على حسك مش متأثر به مش مما هنا تتأهل لحضرة القدس فالوصول إلى الله هو الوصول إلى العلم به وباحاطته بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل وهو الله عز وجل وده قالوا لا يمكن الوصول إليه إلا بحق الرؤوس وزبح النفوس وبذل الأرواح وبيع الأشباح إن الله اشترميهم من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذا هو الطريق سياسي هل أنت ماذا نغرب؟ لا لا لا أعلم أحسن الناس في أعرفه في فضي يقف عندنا أعرفه أعرفه ده أنت عشان تصل للمعاني دي عشان تصل للمعاني دي تصل إلى الله و جاءت وقال لك الرحمن فاسأل به خبيرا وقال واتبع سبيل من اناب الي مش اللي اشتغل بفرها الذين انابوا الى الله تجاف عن دار الغرور وانهو الى دار الخلود اصحاب النفوس المطمئنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في دعاء اللهم انسلك نفسا بك مطمئنة. تؤمن يا na swój sittingi był Allah pewnie równy. W dzień to to في عبادي وادخلي جنتي vięcy**** Ал bur قاعد wow 아 civil قال ما leścrasie هذا يا رسول الله قال zapacieIV linking Campa II ordained not sup жизna ye 노 religious sailing jest ale boewodoro sam, بك to your religijory informatsry at owlotuje oklah cartoon te호� فإذا الإنسان آمن بلقاء الله عدا ما ما بيجمي عقل أسد ربه قبل أن يلقاه ووو قبره قبل أن يدخله وترك الدنيا قبل أن تتركه مش يترك الدنيا ترجع السودان لا لا لا تخلي القلب من التعلق بها خلهم قاعدين جدو لكن بيت الرب ما تخلي ما, ما, ما تخلي دواحة ولا ديرهم ولا ريال خشوه خلي لله وخليك يماحل وانت ما تملك من امريكا تقعد هنا وما تدي نفسك المدا تكسب غدا وما تدي نفسك باي رب تموت لكن بس لانه لا يتوصل إلى رعايه الحقوق ده كلام الجنيد إلا بحراسة القلوب ومن لم يكن له سر مع الله ما يطلع عليه غيره فهو مصير والمصير تسوله حسنه مصير راي والمصير ذهالك حالك يا جماعه قالوا الجاهل ميت والعاصي سكران والناس نائم والمصير هالك فأنا عندي كلام كثير لكن أنا ما داري يا جماعة أنا ما داري يعني أفرض نفسي على الناس بكلام كثير وبكونوا أبو كلام الشيخ الدين الفاتحة ملتبته لنا كل حاجة الشيخ الدسوقي دي ما درس براه دا دا درس براه قعد لبتين لك ايه قعد لبتين شوفي تتقعد لبتين ده أنا عشان كده حسي أنا حاولت حاولت أزوج منه لأنه إذا مسكته ما يهدي سأفعل الله يا أخوي ما ما ما خلاص خلاص كم عندك الوقت أنا ممكن أنا ما عندي معنى ممكن بقدر ليكن ولا خذلكن دي أنا عملتها في تلا أنا هناك عندنا يعني نتذاكر مع أخواننا هناك في طابت في في جلسات حتى خلصنا شرحها يعني حسينا أنتم تختزلوها في نص جلسة ما مشكلة هاي كل شيء هاي هاي عندهم خلوني عندهم نفسه ليه أنا شنو أنا ما حسي شنو أنا داير الناس على الرغبة يجوها. إن شاء الله يجوني. وزع عليهم ويقراهوا وهن يسمعوا. خلاص. خلاص كويس. كويس أقراه ساي. أقراه ساي. عليهم بعدك بعد إن شاء الله تكون موضوع الدرس أو درسين. آه. أنا ما داري كلفتكم. لأن ده, ده أساس ده. بعد ذا يزول القروشة اللي عنده كله. والنسوان الذهب اللي عنده. يقبنوا لي الله هنا. <تصفيق> من اول جالس مفاتيح العربات بس طبعا ما في زو لاينك لكن بعد تعرفه دا السيكسيك معلق فيه انا ما دايرش <تصفيق> انا ما داير عشان الناس عارفه راسه <تصفيق> اه, <تصفيق> آه؟ <تصفيق> تعالي كنت تسمع معي